بسم الله الرحمن الرحيم ونبشر أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاريها عام في مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة ان قاربنا من وضع اللبنات الأولى لجيش عدن أبيان وهو خط الدفاع عن الأمة ودينها وتحري مقدساتها وتطهير أراضيها من الصليبيين وعملائهم المرتدين شباب الأمة نقول لهم كما قال الأحد السلف ما أعظمه من دين لو كان له رجال وأنتم اليوم الرجال أجدادكم حملوا العقيدة في الوغى فتحوا بلاد الخرس والرومان يا شباب الإسلام إن الإسلام اليوم شارف وقارب للعودة لحكم البشرية من جديد ولم تلقى إلا خطوات يسيرة فقوموا وتشرفوا بخدمة هذا الدين العظيم وقد كنا سابقا لا نجد ما نحملكم عليه وإننا اليوم نقول يا خيل الله الكبير وليلحق بنا كل صادق أراد خدمة هذا الدين وأتاده ينتظره بحول الله عز وجل لقد امتن الله على المؤمنين فجمع في جزيرة العرب أبطال الإسلام من شتى أسقاع الأرض فجاء المجاهدون من قارات الأرض الخمس عربهم وعجمهم من بلاد الحرمين ومهبط الوحيين ومن أبدال الشام وعصائب العراق ومن مصر كنانة الإسلام وجاء من أبطال تورابورا واليوف القلعة جانجي وأسود كوبا وجاءنا آساد المغرب الإسلامي يرجون رضوان الله والحظوة بوسام هم خير من بيني وبينهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من عدن أبيا إثنى عشر ألفا ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم آمين جئتم اكبرتوا ولجيش المدديه يا عجل تحقت تسلحت عانقت المجد وكبرت ولجيش المدد هتفت يا بشر المختار محمد فيه لحقت تسلحت عنقت المجد وكبرت والجيش المدد هتفت يا بشر المختار محمد فيه لحقت تسلحت فيه لحقت تسلحت يا أمل الأقصى والنصر وغراس الفرسان اثنى يا جند الإيمان صبحا كم ترمقه الأمة لتزول الأحزان يبسم إز الشرع حنيفة فتغور الصلبان يا أمل الأقصى والنصري وغراس الفرسان إثنى عشر ألفا زحفة يا جند الإيمان صبحا كم ترمقه الأمة لتزول الأحزان يبسم أزد الشرع حنيفة فتغور الصلبان فتغور الصلباني قم يا ناصر دين فينا ولتعل الرايات لن نخذ لك أميرا حينا ونلب الصيحات سنعيد الأمجادة باعا في قلب الجبهات سنقبل للحرم جبينا للقدس الغزوات قم يناصر دين فينا ولتعل الرايات لن نخذ لك أميرا حينا ونلب الصيحات سنعيد الأمجاد تباعا في قلب الجبهات سنقبل للحرم جبينا للقدس الغزوات للقدس الغزوات فيكم خير الجندي وصى رسول للإسلام فلأهل الإيمان الذلة للعاد الصمصام طبتم وصدقتم من جيش كرار مقدامي يخرج من أبينا من عدني يوعد العلامي فيكم خير الجندي والصعى رسل للإسلامي فلأهل الإيمان الذلة للعاد الصمصامي وطبتم وصدقتم من جيش كرار مقدامي يخرج من أبين من عدني يوعد العلامي يا وعد العلامي قسما يا أمريك صبرا أتونك آتون نحن جنود أسامة يحيا والقسم المكنون سنزلزله هبلا بدمانا وحضا ستكون مغبت بأعيننا شيخي والشرع المسنون قسماً يا أمريكا صبراً أتونك آتون نحن جنود أسامة يحيا والقسم المكنون سنزلزله بلاً بدمانا وحطى ستكون مغبت بأعيننا شيخي والشرع المسنون والشرع المسنون وسنمضي بإذن الله حتى نرد الظلم عن المظلومين حتى تصل كتائبنا إلى أكناف بيت المقدس لنحذره من ريس المحتلين فقد وعدنا بجيش يخرج من عدن أبيا قال عليه الصلاة والسلام يخرج من عدن أبيا إثنى عشر ألفا ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم والله غالب على أمه ولكن أكثر الناس لا يعلمون